وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا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 فَكَضْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَ إذَرهِيمَ لِأَبِيهِ لَ أسْتَثًِا لََ وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ اللَّهِم شَيْ رَبنَا عَلَكَ تَوكلْناَا وَإِلَْكَ أَنَدَناَا وَإِلَكَ المَّصم